أحسن الله ذيكم وهذا سألني أقول ضرورة الشيء أنا أبن ولي بني وبناء وقد فتحت علينا أبواب الشر سواء ما يشاهدون قنوات الغرائية أو على مواضع من فنة أو ما يصطر في بعض المكتب والصطر وكثر المفتول وما كنا نعلمهم حراما بالأمس أصلح الأمر فيه خلاف لها في ومن آخر ما سمعنا ما يتعلق بحضور فساء من ألعب القرى فآمر لكم بالقصيحة كريم والتوجيه وجزاك رقاب خيران لا شك أن هذا الذي سمعت نحن قد سمعنا وكلنا ذلك الرجل ما منا إلا وله أسرة منهم الذكور ومنهم الإناث ومنهم من هو من هذا وهذا وهو مأمور بطلب النجاة لنفسه ولهم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاب شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأمر الله جل وعلا عباده أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله جل وعلا وقايا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وإذا قام بذلك مع نفسه فإنه مطالب مطالب به مع الأهل هو أنفسكم وأهليكم نارا مع الزوجة والزوجات رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت كان في جواب من قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا الزوجة في الأهل ومنهم والأولاد بنين وبنات قال رب إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق الآية وهكذا البنات من الأهل فهم من الولد فالولد لفظ يعم الذكر والأنثى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعهوا وتصفحوا إنما أموالكم وأولادكم فتنة الآيات فالله جل وعلا أمرنا بأن نطلب لهم النجاح فأنفسكم وأهلكم نارا. وصفت هذه النار بأنه وقودها الناس والحجارة. ليس كالنار المعروفة التي وقودها الحطب فحسب. وإنما وقودها الناس والحجارة. نعوذ بالله من ذلك. وخزنتها الملائكة الغلاظ الشدات مالك ومن معه. كذا زبانية الميران يقدمهم في شأنها مالكم بالغيظ يتقدون نسأل الله العافية فالإنسان مطالب بذلك بنص الكتاب وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالذي يجب على الولي أن يطلب النجات لنفسه أولا ثم لمن وكلهم الله إليه وولاه عليهم من الزوجات والأولاد بنين وبنات أن يقوم على إصلاح حالهم في الدنيا وما يكون به صلاح حالهم في الآخرة وذلك بوقايتهم عذاب الله جل وعلا وإن الأخذ على أيديهم إن كانوا لا يعلمون ولا يحسنون ولا يفهمون مطالب به الولي وقوا أنفسكم أمر وأهليكم أي وقوا أهليكم أمر من الله جل وعلا مقتضى الوجوه بأن يقوم العبد بما وجب عليه في هذا الباب فيجب على الولي أن يسعى في صلاح أهله وأولاده ذكورا وإناثا وأن يسعى في إبعادهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم ويفسد عليهم دينهم ودنياهم فهم أمانة في أعناقنا وسنسأل عنها يوم القيامة ولا شك أيضا كما قال الأخ السائل جزاهم الله خيرا أن عشنا إلى هذا الزمن فأصبحنا نرى فيه كل الثوابت قد أصبحت متغيرات فكما قال ما كان بالأمس حراما أصبح اليوم فيه خلاف وهذا في الحقيقة إنما هو مدخل يدخل منه أهل الأهواء والشبهات وأهل الفص والشهوات فبالأمس كان هذا الأمر حراما اليوم لا في خلاف إلى أن وصلنا إلى هذا السؤال الذي سأل عنه السائل المرأة يزج بها بين الرجال وأنا أسألكم السؤال هذا ليش ليش في السؤال من آخر ما سنانا يتعلق بفضول النساء بملاعب الكورة يلا هذا هو المرأة يزج بها بين الرجال لما تفرج على الكورة ما دخل المرأة في هذا صحيح وقد سمعنا ذلك قالوا بالضوابق الشرعية ما شاء الله تهتك وتبرج بالضوابق الشرعية تخرج المرأة وتذهب للأستاذ الرياضي بالضوابط الشرعية يكتنفها في الملعب الدائري والمدرجات والمجر... الدائرية التي ملئت بالرجال وأكثرهم كما تعلمون حالهم لا يحتاج أن نصفهم نحن هؤلاء يصيرون حول النساء عن اليمين وعن الشمال يتفرجون النساء ولما تخرج المرأة تتفرج للكورة من الذين يلعبون كورة؟ الرجال بادية أفخاذهم وربما كانت الألبس التي عليهم أحياناً مع بعض الفرق والمنتديات لا تستر إلا السوء الغليطة ما حاجة المرأة إلى هذا ما الداعي لحضورها لهذا هذا لا يجوز. والقائل بهذا الجواب سيوقف بين يدي الله جل وعلا ويسأله هذا من القول على الله بغير علم ومن قول الكذب على الله جل وعلا مهما كان قائله فالآن أنتم تعلمون جميعا معشر الإخوة والأبناء الحضور الإنسان إذا ذهب إلى المستشفى ببنته قالوا ما فيها إلا ما فيه إلا طبيب ماذا يحصل له يبحث بقدر ما يستطيع يجد مرأة صح ولا لا لتطبب بنته زوجته أخته أمه حتى لو كانت عجوزا ما يريد أحد يظهر عليها وينظر إليها ويطلع عليها وعلى عورتها أو حتى كشف وجهها وهي عجوز كيف بمذل هذه الفتاوى غير المسؤولة التي تمهد الطريق لبناتنا وأخواتنا إلى أن يخرجوا إلى هذه الملاعب التي يختلط فيها الحابل بالنابل وأنتم رأيتم وسمعتم قبل أيام في دولة مصر ماذا حصل في ملعب الكره أليس كذلك؟ معشر الإقوان سمعتم بهذا الحدث ولا في مصر في لعبة واحدة قرابت سبعين شخصا قتلوا فإذا حفل شيء قريب من هذا ما هو مثل هذا ما مصير موليتك بين الرجال فنسأل الله العافية والسلام ولكن هذا المتكلم بمثل هذا الكلام نذكره بأنه كما قال الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ستسأل عن هذه الفتوى وتوقف بين يدي الله جل وعلا ونسأل الله جل وعلا أن تحمل البلوى هذه في الحقيقة دعوة إلى التبرد وإلى السفور وإلى الخروج إلى ما لا يجوز للمرأة النظر إليه عبر التلفز لو كانت في بيزها فكيف بها تدعى للذهاب إليه في مثل هذه الأماكن والواجب على من عوفي أن يحمد الله جل وعلا. ولا يكون مصدرا للفتاوى تحت ضغوط ما يقال تحت ضغوط العطف والواقع عليه أن ينظر فيما يترتب على هذه الفتاوى فنحن نقول هذه الفتوى ساقطة شرعا وليس لها أي اعتبار وإنما هي في الحقيقة فتح باب للشر والفساد العريض ويجب على صاحبها أن يتقي الله ويتوب إليه وأن يبادر بسحبها والاستغفار إلى ربه منها فلا يضل الناس بسببه فيأتون يوم القيامة على عاتقه هذه فتوى سوء لعلها صدرت من هذا الإنسان ولم يتأمل عواقبها ولم ينظر فيها فأنا أدعوه أن يتقي الله في نفسه وهكذا مسألة خروج المرأة للرياضة المرأة كلها عوامة إذا خرجت استشرفها الشيطان فإذا لبست ملابس الرياضة بدى صدرها ونحرها وثديها وعجيزتها وبطنها ومقدمها ومؤخرها فهل هي كالرجل في طبعها وفي خلقتها لا والله فعل العاقل أن ينظر في مثل هذه الفتاوى ولا يتكع على كونه تكلم متكلم فيقول نحن برعت ذمتنا اجعلها في ذمة عالم تخرج منها سالم نقول لا الله جل وعلا قال أنفسكم وأهليكم نارا فقال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فمثل هذه الفتاوى وأمثالها لا تجني منها أمة الإسلام إلا الشر العريض والفساد المنتشر عياذا بالله من ذلك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آمن وصحبه المعين ما بعد فالتسمة لما تقدم أقول إن النساء مأمورات بالقرار في بيوتهن قال جل وعلى لأمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات العفيفات، رضي الله عنهن جميعا وأرضاهن قال لهم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإذا كان هذا خطاب لأمهات المؤمنين فما عسى أن يكون حال نسائنا نحن اليوم وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للنساء أن يحضرن الجماعة قال وضيوتهن خير لهن وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وصلاتها في مخدعها خير لها من صلاتها في بيتها وهو أقصى ما يكون فيه الستر قوفتها التي تكون فيها بعيدة عن الأنظار حتى عن كثير من أهل بيتها من محارمها صلاتها فيها أفضل هذا وهو في أمر الصلاة فكيف فيما لا داعي له بل كيف فيما فيه الإثم أحيانا مع الرجال للرجال فكيف يقال للمرأة خرجين والمرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بذلك فيما صح عنه وأيضا الله جل وعلا أمر, أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يُذِنِيلَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا فَأَمَرَ النِّسَاءَ بِالتَّسْتُرِ وَالْحِشْمَةِ وَالْعَفَافِ حَتَّى لَا يُعْرَفْنَ إِلَّا غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي لَيْسَ هَذَا الْمَقَامُ بِمُتَّسِعٍ لِذِكْرِهَا فَكَيْفَ يقال لِلْمَرْأَةِ الْيَوْمَ تخرج؟ لمشاهدة ما لا يجوز لها مشاهدة ولا يعنيها من في قليل ولا كثير تخرج تفرج على الرجال وقد حصل منهم هذا الذي حصل فنحن نسأل الله العابر والسلامة ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه القويم وإن أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتوني هذه الفتاوى التي تحصل بها وبمثلها الفتنة عندما ضعف دينه وقل علمه فنسأل الله جل وعلا أن يصد عن الإسلام وأهل الإسلام عادية مثل هذه الفتاوى ومثل هؤلاء المفتين نعم أحسى الله لكم فيكم مطاعاً لما قلتم ونستأذنكم بطرق شيء من السؤالات مم. هذا السؤال متعلق بالذي قرأ قبل صلاة العشاء مرة ثانية يقول, يقول شيخ سلامة الله ناصر حقب السدلال بدعب والنبي صلى الله عليه وسلم كان نظر إليه وكذلك من كان لعشرة من النظر إليه ما هذا مما يستدل به على أو على جواز جوانب النساء النساء الأربعة؟ أيوة. يستدل به من الناحية واحدة النظر بس. فهو أخذ نظر على نظر بس. ولا يعرف للقياس شيئا فإن القياس والحق فرع بأصل العلة جامعة بينهما. فأولا عائشة في حجرتها ما راحت للاستاد الرياضي مثل هذه المرأة. هذه المرأة لا يقول لك تخرج للاستاد الرياضي تروح تفرج للرجاجي. هذا واحد. ثانيا هؤلاء الذين لعبوا بالدرق على حابيش. لعبوا بالدرق آلات الحرب وبالأسلحة ما لعبوا بالكورة ثالثا هؤلاء في المسجد رابعا فيه إظهار القوة وهذا فيه إظهار الضياع خامسا هل هؤلاء كانوا لابسين شورتات مثل هؤلاء عوراتهم برا سادسا هذا يوم فسحة يوم عيد هذا يوم عيد يوم فسحة فجعله الله جل وعلا لهم فسحة اليوم العصر يلعبه كورة برجله وبين المغرب والعشاء يلعب كورة بيده على الأجهزة وبعد العشاء يتسبح وتزنهق وتزين وتزن ويروح يتخرج الكورة بعينه وبعد ما تخلص يرجع لين نص الليل بعد نص الليل هو يلعب في الشارع وبعدين يرجع قبل الفجر ويتفرج على الكورة في الشاشات كل الوقت لعب هذا الكلام لا أقوله لكم مبالغة معروف العندية انتهى إلي وحكي لي فهل هذه الصورة مثل صورة عائشة رضي الله تعالى عنها قصة صورة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما أصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم بكتفه وهي في البيت فنظرت وانصرفت أنا أسألكم بالله هذه المفارقات كلها هذا مثلها تفرج المرأة على, على أهل الكورة في الأستاذ الرياضي أجيبه بالله عليكم هذه الصورة مثل هذه ولو دققنا لطلعنا يمكن عشرين ثلاثين فرقا بس هذا الآن مستعجل فأين هذا من ذاك هذا جملة وهناك جملة أخرى هذه حصلت مرة وصاحب هذه الفتوى يريد أن يسنها تشريعا للناس معناها تضيع إن جاءت المباراة في العصر طلعت بلتك بزوجتك وتوكلت على الله ما لك دبرة وإن جاء الليل صرت وخلت العيال في البيت ما لك دبرة وربما طلقها زوجها ويسار يه للملعب بناءا على هذه الفتوى فيما بعد ستسمعون نسأل الله ألا يحصل مثل هذا وألا يستجاب مثل هؤلاء إن لكن نسأل الله العافية لو قيل حصل مثل هذا ستسمعون مثل هذا الذي أقوله فنحمى نسأل الله العافية والسلامة ومثل هذه الأقيس الفاسدة ما تخرج إلا من عقول كاسدة نعم صحيح النقل فز الله خير نقل ما قيل له وليس عليه عيب ولا ذنب لكنه يستفيد هذه الإجابات في الرد على هذا المتحدث لك. نعم